اي يقولون الا كذاب فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفاً ان جعلنا ما على الارض زينة لها لنبل وهم لنبل عملا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 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم لذ قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا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 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَنًا تَجِدُ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبٌ يَبَاسِطُ وَثِرَاءَيْهِ بِالْوَصِيدِ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 ابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم فلياتكم برزق منه وليتلفوا لا يشرقا بكم احدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا, تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعفرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وكذلك أعفرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وَأَنَّ السَّاعَةَ نَرَى رَيْبًا فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالَ ابْنُ عَلِيٍّ ابْنُ يَانُ الرَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراء لا تَسْتَفْتِ فِي هِمٍّ مِّنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا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 ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فلؤمن ومن شاء 129-وهدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوم بئس الشراب وساءت مرتفقا 120-إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن اولا انكرهم جنات تعدل يجري من تحتهم الانار تجري من تحتهم الانار يحلون فيها يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا, ويلبسون ثيابا خضرا من سُدُسٌ وَاسْتَبْرَقٌ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْ النابُ مَا بِنَخْلِ وَجَعَنا بَيْنَهُ مَا زَرعى كِْتَنُجََّتَ آتَتْ أُكُنهاَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْ شَيْئام وَفَجررناَا خِلََا لَهُماَا نَهَرام وَكَانَ لَ ثَبَرُ فَقَالَ لِصاحِبِه وَو يُحااوِرُون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 لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُ مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نطفة ثم سواك رجلا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 هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلق, فاختلق به نبات الأرض فأصبح هشيما وتذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمنا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً حَشَرْنَاهُمْ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نجعل لكم موعدا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّةً أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَمُ لَكُمْ عَدُوْ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا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 وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مُصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أكثر شيء وجدنا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 بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا, وجعلنا لمهلكهم موعدا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 لا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسالني فلا تسالني عن شيء حتى اؤذ فلك منه ذكرا فالله طلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهل لا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 قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً وَبِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا مُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَقِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلا فأبوا, فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما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 فاردت ان اعيبها وكان وراءهم مركن ياخذ كل سفينه نصبا وان الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا فخشينا ان يرهقوا ما طغيان وكفرا فأردنا أن نبدلهما ربكما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكانت تحته كنز لهما وكانت تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا شِدَّةَ مَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذكرا إِ مَكَّ لَهُ فِي الأرضِ وَآتَنَم كلُّ شيءَي سَبَبَ فَأَتْبَع سَبَبَ حتىتَّ إذَا بَلَغَ مَغْربَ الشَّممس وَجدَا تَْرب فيِي علٍ حَمئًا وَجد تَغْررب فيِي عينٍ حَمئَةِ وَجدََ عدَ قُوم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 إذا إذا بلغ مقلع الشمس وجدها تقلع على قوم لم نجعل لهم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحقنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حَتَّى إذا بَرَزَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ قَوْمًا وَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ مَا قَرْنًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأرض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 حتى إِذَا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة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 واعرضنا جهنا ما يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء ان عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع فاحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اوليا اعتدنا جهنم مر الكافرين اعذنا قل هل منبئكم بالاخسرين اعمالنا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون انهم محسنون صنعا أَلاَ إِلَىَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِه فَحَبِطَتْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا واتخذوا اياتي ورسلي هزءا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات كانت لهم جننات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل انه كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر لنفذ البحر قبل ان ترفد كلمات ربي ولو جئنا ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى يوحى الي أن ما الههكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك في عباده ربه احدا